اقرأوا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إخوتنا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم في مستهل هذا اللقاء القرآني الذي نتعلم فيه التلاوة الصحيحة لرواية حفص عن عاصم ونرحب معا بضيفنا فضيلة الشيخ خالد محمد علي من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف مرحبا بكم فضيلة الشيخ خير أهلا ومرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين فضيلة الشيخ توقفنا في حلقتنا الماضية عند الآية الثالثة من سورة البقرة ونريد أن نستكمل شرح الآيات الكريمة ننطلق بإذن الله تعالى مع الإخوة المستمعين في تعلم التلاوة الصحيحة للآية الرابعة من أول قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية الرابعة من سورة البقرة نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عصر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها المستمع الكريم أهلا ومرحبا بك مع كتاب الله نتعلم التلاوة الصحيحة بالصفة المتلقات بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول وبالله التوفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فتح الله لكم فضلة الشيخ نتعرف فضلة الشيخ على التلاوة الصحيحة للآية الكريمة والذين أولاً الواو مرققة أقول و ولا أقول و هنا اللام لام شمسية مضغمة واللا تشديد اللام من غير شدة ولا رخاوة وأنتبه اللا آتي باللام في شدة فأقول والذين ولكن أقول والذي. والذين نعم الذال مقصورة بعدها ياء مدية فأقول هكذا تهجيها ذال كسر ذي ذال كسر مد بالياء ذي والذي انتبهوا إلى صوت الذال فلا أقول والذي بجعلها ثاء ولا أقول والذي ولا أقول والذين بعدم إخراج اللسان في مخرج الزال ولكن أقول والذين ثم بعد ذلك النون مفتوحة فأقول نون فتح ناء ولا أزيد على مقدار الفتح فلا أقول نا ولكن أقول نا والذين والذين لفظ يؤمنون أضم الياء فأقول يو ولا أقول يو أسكن الهمزة فأقول يو كسر الميم مي يو مي ولا أحرك الهمزة لا أقول يو أو, أو أجعل فيها قلقلة يو ولكن أقول يو مي يو مي ثم بعد ذلك نون ضم نو نون ضم مد بالواو نو نون فتحة نا يؤمنون يؤمنون وانتبهوا ألا أزيد في زمن الميم فلا أقول يؤمنون نعم فهذا خطأ إذن فالنطق الصحيح والذين يؤمنون نعم بما أنزل أولا كسر الباء أقول بي ولا أقول بي بما ما الفارق بين نطقين فضلية الشيخ؟ الفارق أن عند عدم تحقيق الكسرة أن الباء ستصبح مائلة قليلة فأقول ب ولكن النطق السليم أقول ب هذه هي الكسرة المحققة نعم ولا أقول ب ثم بعد ذلك ما ما هنا اسم موصول بمعنى الذي لا أؤديها بدفعها دفعا حتى لا يتغير معناها من معنى الذي إلى معنى النفي كيف فضلت الشيخ؟ استمع معي أيها المستمع الكريم بما هذه نافية لا. لكن أقول بما بمعنى الذي أي اسم الموصول نعم. عندي حكم ألا وهو المد المنفصل والمد المنفصل من طريق الشاطبية يمد بمقدار أربع أو خمسة وجاز فيه من طريق الشاطبي أربعة وخمسة يا صاحبي أي أنه يمد بمقدار أربع حركات أو خمس حركات هل يجوز في التلاوة الوحيدة فضلية الشيخ أن يمد أربع حركات أو خمس حركات ولا ولأربع حركات على الختمة كلها مثلا أو الحزب أو خمس حركات على الختمة كلها أو الحزب التزم بما بدأت به في القراءة نعم. فإذا بدأت بالتوسط فلا أتركه إلى أن أنتهي من الكراءة يعني إذن فالحزب كله بما بدأت به نعم. أربع حركات وتم أه. الحزب أربع حركات أه. خمس حركات اللي هو المد المنفصل يكون المد المنفصل في الحزب كله خمس حركات نعم. بما أنزل هذا مد منفصل للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل والذي معنى هنا هو مد منفصل لا. وسمي منفصلا لأن حرف المد في كلمة والهمز وهو سبب المد في كلمة أخرى يمد من مقدار أربع أو خمس حركات من طريق الشاطبية فالمنفصل أن تأتي الهمزة بعد المد في كلمتين كإلى أشد قوله تعالى أنزل أولا ضم الهمزة أقول أو ولا أمد في الهمز أنزل فهذا خطأ لكن أقول أنزل النون هنا ساكنة بعدها زاي فهنا حكم ألا وهو الإخفاء أقول أنزل أنزل معنى أخفي النون فضلية الشيخ الإخفاء الستر أي أني سطرت النون لأنها أتى بعدها حرف من حروف الإخفاء ألا هو الزاي والنطق بحرف ساكن عار أي خال عن التشديد على صفة بين الإظهار والإضغام يعني أن الحرف ليس مظهرا ولا مضغما أي أن النون ليست مظهرة ولا مضغمة أي أخفيها فأقول أنزلة وأن تبه إلى أداء الإخفاء فلا أقول أنزل أو أنزل فبعض التالين لكتاب الله يظهر هذه النون فيؤديها بهذه الطريقة أنزل فيجعل طرف اللسان في مخرج النون فيقول أنزل وهذا خطأ أو يرتفع آخر اللسان إلى الحنك الأعلى أي سقف الحنك الأعلى فيقول هكذا أنزل وهذا خطأ ولكن يجب أن يكون اللسان أقرب للحرف الذي سوف أنطقه أو سوف أتلفظ به فأقول أنزي, أنزي وأنتبه أن لا أجعل النون على ضمة الهمز فأقول أنزي لأن النون ليست تابعة إلى الهمز فأقول أنزي وأحقق كسرة الزاي فأقول زي ولا أقول زي ولا أقول سي أنسلا فهذا خطأ ولكن أقول أنزي أنزي ومقدار الغنى ومقدار الغنى حركتين أنزي ثم بعد ذلك اللام فأقول لا ولا أقول ل أنزلا ولا أقول أنزلا فلا أفخم اللام ولكن اللام من حروف الترقيق فأقول أنزل". أنزل نعم ننطق الكلمة بالمد المنفصل بالغنة فنقول بما أنزل بما أنزل قوله تعالى إليك همزة كسر إي لام فتحة لا إيلا ولا أقول إيلا لا أزيد في زمن الهمزة ولكن أقول إي يا ساكن ما قبل مفتوح لين كما علمنا إي كا كا فتحة كا ولا أقول قا أرقق الهمزة وأرقق اللام فأقول إي ولا أقول آ أقول لا ولا أقول ل أقول لي ولا أقول لي أقول كا ولا أقول قا إليك، إليك، وانتبهوا ألا أزيد في زمن الكاف إليك، ولا أزيد في زمن الياء إليك. نعم، كل هذا خطأ. نعم، ولكن النطق الصحيح إليك. نعم. الآية من أولها فضيلة الشيخ. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أنتبه ما بين الكلمات أي الفصل بين الكلمات فلا أقول نيو والذين يو لا. ولكن أقول والذين يؤمنون والذين يؤمنون أيضا النون في يؤمنون مع الباء في بما لا اقول نبي نبي ولا اقول نبي يؤمنون بي نعم ولكن اقول يؤمنون بي يؤمنون بما نعم يؤمنون بما ولا اقول يؤمنون بي نعم هذا واضح واضح فضيله الشيخ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل هو نفس حكم بما أنزل لا أقول وما أنزل حتى لا تكون نفيًا ولكن أقول وما أنزل في النطق الثاني فضلت شرح بمعنى بمعنى اسم الموصول الذي الذي يؤمنون بالذي أنزل إليك ويؤمنون بالذي أنزل من قبلك نعم من قبلك مي كسر الميم فأقول مي نون ساكنة بعدها قاف وحكم الإخفاء وغنت الإخفاء تكون مفخمة وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها نعم أي... إذن فهنا القاف حرف من حروف الاستعلاء نعم منقى لينتبه التالي لكتاب الله أن هذه الغنة مفخمة وتتبع ما بعدها فإن كان ما بعدها مفخما تفخم وإن كان ما بعدها مرقق ترقق والخطأ أن يجعل التالي لكتاب الله القاف كافا من قابلك وهذا خطأ ولكن الصواب أن يقول من قابلك الباء من حروف القلقلة قاذ وقسر اللام لي قاذ لي ولا أقول لي وأن تبه أن الكافة هنا مرققة لا أقول ك ولكن أقول كا قاذ ليك ولا أقول ليك بمد اللام لكن أقول لام كسر لك فتحك لك من قابلك نعم إخوتنا إخوة الإيمان نكتفي بهذا القدر من الشرح ونستكمله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إلى أن نلتقي هذه أرق التحيات وأشكر باسمي واسمكم لضيفنا فضلة الشيخ خالد محمد علي من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف وإلى الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.